Paraparapara, paraparapara, رقيها إذا ارتقيت وجود عالم جميل رسالة لها أتيتي توازن الحياة أنت رقيها إذا ارتقيت وجود عالم جميل رسالة لها تأتي فراشة بكل فخر بالورد بالنجل تقيت فيا أزيان كل زين بك يزين كل وقتي فراشة بكل فخر بالورد بالنجل تقيت فيا أزيان كل زين بك Så vänligen, jag vill ha dig i mina ögon. Så vänligen, jag vill ha dig ha dig jag vill tanjehin i bedåra, och nötkli i min cinaget. Cinaget, nöjande, kunskap, behärskning. Så låt dig träna, för alla drömmar kommer att bli som du önskar. som لون الحياه رقيها وجود عالم من جنين رساله كلها جايتي فراشه تمضي كل تفن بالوردي بالندى För att vi